فما هي القاعدة في الفعل إذا أشكال علينا نعم أحسنته يعرف أصله اتصال الضمير هل هو يا أو واو أحسنته والقاعدة في الاسم بالتثنية يعرف أصله بالتثنية قال رحمه الله وأما الفعل فإن كان مضارعا فهمزته فإن كان مضارعا فهمزته همزة قطع ولا تكون همزة الوصل في الفعل المضارع أبدا لأن الفعل المضارع مبدوء بأحرف المضارعة وهي لا تكون إلا متحركة أبدا فلم يحتاج لهمزة الوصل فيها أو في الفعل المضارع هذا سبب كون الهمزة في المضارع همزة قطع ولا تكون همزة وصل في المضارع أبدا لأن الفعل المضارع مبدو في أحرف وهي أنيتو وهذا أحرف متحركة فلا نحتاج إلى همزة وصل الأول منها متحرك وهمزة الوصل إنما يؤتى بها للنطق بالساكن وفي الفعل المضارع ما عندنا ساكن حتى نتوصل لنطق به بهمزة الوصل هذه علة امتناع همزة الوصل في الفعل المضارع أن مبديمي الأحرف الأربع نائت وهي متحركة قال وأما الفعل المضارع فإن كان مض الفعل فإن كان مضارع فهمزة همزة قطع نح أعود بالله وأستغفر الله وأحمد الله وإن كان ماضيا فإن كان ثلاثيا أو ربعيا فهمزة وهمزة قطع فالثلاثي نحو أخذ وأكل الماضي فيه تفصيل وأما الماضي فالبتة أو المضارع فالبتة همزة قطع دائما والماضي فيه تفصيل فإن كان ثلاثيا أو ربعيا فهمزة همزة قطع قال وإن كان ماضيا فإن كان ثلاثين ربعيا فهمزة همزة قطع هذا درس مهم جدا وإن كان من بحوث الإملاء فهو يعتبر مهم استفيدوا من كتب النحو فهمزة همزة قطع فالثلاثي نحو أخذ وأكل والرباعي نحو أخرج وأعطى وإن كان خماسيا أو سداسيا فهمزة وصل نحو طلق أو والسباعي من الماضي ما همزته يا سالمين إن كان خماسيا أو سداسيا سكت عن السباعي فما همزته السباعي ما همزته سكت عنه ذكر الخماسي والسداسي وفي الأول الثلاث والربعي وسكت عن السباعي أه؟ ما له همزة ما يوجد نعم أحسنت لا يوجد سباعي حد إلى السداسي أحسنت قال وإن كان خماسيا أو سداسيا فهمزة همزة وصل نحو انطلق أو استخرج وأما الأمر فإن كان من الرباع فهمزة همزة قطع إن كان من الرباع أخذ أو قصر أعطى الرباع أعطى أخرج تقول سيأتي معنا إذا كان من الرباع سيأتي إن شاء الله معنا أخرج أخرج هذا الماضي تقول أخرج أخرج فلانا من البيت فهمزة أهمزة قطع في هذه الحالة وهكذا أيضا أعطى اعطي, اعطي فلانا همزة قطع قال رحمه الله وأما الأمر فإن كان من الرباع فهمزة أهمزة قطع كقولك يا زيد أكرم عمرا يا زيد أكرم لأنه من أكرم الماضي رباعي فالأمر بهمسة قطع أكرم وهكذا أيضاً أخرج أخرج ويا فلان أجب فلانا فهو من أجابة والأمر من أجابة أجب الجواب أجب فلانا فالهمزة همزة قطع هذا تفصيل الأمر فإن كان من الربعي فهمزة همزة قطع فمن يعيد لنا همزة الأفعال باختصار الثلاثة زكريا إذا كان مضارعا فهي قطع قطعا وإذا كان ماضيا فإن كان ثلاثين ربعين فهمزة همزة قطع أحسنتم وإذا كان الفعل أمرا فإن كان من الثلاثي نعم إذا كان من الروبع فهمزة همزة قطع ما عدا ذلك نعم أحسنت في الخماسي والسداسي وصل أحسنت قال وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا في اللام توجد فيه همزة وصل إلا في اللام عند السبويه ولم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام أي عند السبويه وإلا منهم من جعلها همزة قطع في الحرف لكن عند السبويه همزة ال همزة وصل هذا رأي سبويه وغتغدى معكم الكلام على ذلك في التعريف أو في المعارف الكلام على المعارف المعرف بال ما هي الهمزة في هل هي همزة قطع أم همزة وصل؟ هناك في أوائل الدروس قال وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام في نحو قولك الغلام والفرس وعن الخليل أنها همزة قطع عوملت في الدرج أي الوصل عوملت في الدرج معاملتا همزة الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال هذا رأي الخليل رحمه الله أنها همزة قطع لكنها عملت في الدرج معاملة همزة الوصل أي أنها تسقط, تسقط في الدرج ولا ينطق بها ليش العلة تخفيف لكثرة الاستعمال وكثرة الاستعمال يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها وهذه قاعدة عندهم في كثرة الاستعمال أنه يجوز معها مع ما لا يجوز مع غيرها فإنهم حذفوا همزة أخير وهمزة أشر فقالوا خير وشر لكثرة الاستعمال خففوا ذلك بالحذف فقالوا خير وقالوا شر وإلى الأصل أخير وأشر اسم تفضيل لكن حذفوا الهمزة منهما لكثرة الاستعمال وهكذا هنا أيضا الهمزة فيها همزة قطع عند الخليل لكنها عوملت في الدرج أي في الوصل معاملت همزة الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال وكثرة الاستعمال يجوز معها ما لا يجوز مع قيدها. كما ذكر ذلك السيوطي في الأشباه النظائر أظنه ضرب الأمثلة هناك الأول ثلاثمائة ومن الأمثلة خير وشر أصلهما أخر وأشر وحذفت الهمزة منهما لكثرة الاستعمال وكثرة الاستعمال تسوق ما لا يجوز مع غيرها قال رحمه الله وذكرها هنا قال تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت الهمزة الهمزة من خير وشر في الحالتين أي في الابتداء والوصل، في الحالتين أي في الابتداء والوصل حذفت الهمزة منهما من خير وشر، كما حذفت الهمزة من خير وشر في الحالتين للتخفيف، وبقية الحروف همزات قطع نحو أم وأو وأن، احفظ القاعدة في الحرف؟ فالقاعدة في الحرف ليس حرف يوجد عندنا فيه همزة وصل إلا أنه فيها خلاف وفيها خلاف منهم من قال أيضا هي همزة قطع وما عدا أن همزاتها همزات, إيش همزات قطع أم وأو أن إلى آخره هذه القاعدة في الحرف الحمد لله سهل هذه القاعدة فيها نستفيدها من هذا الكتاب المختصر قال الفصل الثاني في حركة همزة الوصل اعلم انتهينا من المواضع التي تكون فيها همزة الوصل ثم بينا لنا في هذا الفصل حركة همزة الوصل فما حركتها؟ هل الضم أم الكسر أم الفتح؟ سيئتي قال الفصل الثاني في حركة همزة الوصل اعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر وبالضم في لغة ضعيفة وهو اسم اسم يجوز في همزته أن يحرك تحرك بحركتين بالكسر وهو الأكثر اسم اسم عند الابتداء هذا أما عند الدرج فمعلوم أنها تسقط ولا ينطق بها ويجوز أن يحرك به الضم اسم اسم بالضم وهذا قليل لغة ضعيفة كما قال رحمه الله قال اعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر وبالضم في لغة ضعيفة وهسم، وقد أشرت إلى ذلك بقولي همزة اسم بكسر أو ضم في المتن شار إلى هذا في المتن بقولي همزة اسم بكسر أو ضم يجوز لك التحريك بذا وذاك والأكثر التحريك بالكسر والتحريك بالضم ضعيف أو لغة ضعيفة قال ومنها ما يحرك بالفتح خاصة وهي همزة لام التعريف ال تقول ال حذرك بالفتح كما هو معلوم الرجل الغلام حرك بالفتح قال وهي همزة لام التعريف ومنها ما يحرك بالفتح في الأبصح ومنها ما يحرك بالفتح في الأبصح له تحريك آخر بالكسر لكن الأبصح أن يحرك بالفتح وأما لم فليس إلا بالفتح فقط تحريكها فما فيها لغة أخرى قال ومنها ما يحرك بالفتح في الأبصح وبالكسر في لغة ضعيفة وهو أيمن المستعمل في الغسم مأخوذ من اليمين أي من الله لا أفعل كذا وكذا ما أخذ من اليمين أو من اليمني ما أخذ من اليمني وهو البركة التيمن وهو ما أخذ من اليمن قال ويكون مرفوعا والخبر محدود أيمن الله قسمي لا أفعل أن كذا وكذا لكن لا تذكر الخبر خبر يحذف جومن فتقول أيمن الله لا أفعل أن كذا وكذا مبتدا ومضاف إليه والخبر محدود قسمي يميني لا أفعل أن الجملة وقع في جواب القسم لا محل لها من النعراب، فهذا من واضع أن يحل في الخبر وجوبا في القسم. تقدم معكم. قالوا منها ما يحرك بالفتح في الأبصح وبالكسر في لغة ضعيفة، وهو أيمن المستعمل في القسم في قولهم أيمن الله لا أفعل لغتان فيه. أيمن الله؟ أيمن الله؟ وهو اسم مفرد مشتق من اليمني اسم مفرد وليس بجمع مشتق من اليمني اي مأخوذ من اليمني مشتق أي مأخوذ كما تقدم. وهو البركة لا جمع يمين ليس بجمع يمين وإنما هو مشتق من اليمن وهو البركة. لا جمع يمين خلاف للفراء وهو مذهب الكوفيين وهمزته عندهم همزة قطع وليس همزة وصل عندهم وهو مذهب الكوفيين وهمزته عندهم همزة قطع إلا أنها وصلت لكثرة الاستعمال إلا أنها وصلت لكثرة الاستعمال هذا رأي الكوفيين في أيون الهمز عندهم ليست بيوصل وإنما هي قطع وهكذا عندهم جمع يمين وليس من اليمن وهو البركة بل جمع يمين والصاب خلاف ما ذهبوا إليه عند ابن هشام رحمه الله عند الجمهور فما هي همزة أيمن عند الكوفيين همزة وصل نعم حسندها همزة قطع وليست بوصل وإنما نعم أحسنتم كما هو في ال هي همزة قطع عند الخليل ووصلت لكثرة الاستعمال وهنا أيضا عندهم همزة قطع في عيون ووصلت لكثرة الاستعمال قال رحمه الله وهو اسم مفرد مشتق من اليمني وهو البركة لا جمع يمين خلافا للفراء وقد أشرته إلى هذا القسم والذي قبله بقول بفتحهما أو بكسر همزة أيمن ومنها ما يحرك بالضم فقط قال فوائد في أيمن الأصح في أيمن أنه لازم الرفع إذا لم يروا أو إذا يروى عن العرب إلا بذلك، قال ابن درسويه يجوز جره بواو القسم أي من الله لا أفعلنا كذا وكذا. ولا صح على الرفع أنه مبتدا خبره محذوف في قسمه، وقال ابن عصفور هو خبر والمحذوف مبتدا. ولا صح أنه يجوز أن يضاف إلى لفظ الجلالة والكعبة والكاف أي منك. وأيمن الكعبة وأيمن الله والذي أيمن الذي والأول هو الغالب أيمن الله والباقي كقولهم أيمن الكعبة وهذا قسم وإن كان لا يجوز شرعا ولكنه مسموع العرب وليس كل ما سمع لغة يجوز شرعا وقول عروا بن زمير أيمنك لئن ابتليت لئن ابتليت أيمنك لئن ابتليت لقد عافيت. وقول عليه الصلاة والسلام وأي من الذي نفسي بيده وقال الفارسي لا يضاف إلا إلى الله والكعبة دام أنه مسموع الآخر يجوز أي الذي وهكذا ما روي عن الزبير أي منك لئن ابتليت لقد عفيته الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى ما فيه مانع فالحاصل أن أي من يضاف إلى الجلالة وهذا هو الأكثر اقتصر عليه الفارسي. الفارسي قال إلى الله والكعبة فقط فيضاف الله هذا هو الأكثر ويضاف الكعبة أيمن الكعبة وإن كان لا يجوز شرعا لكنه مسموع من حيث الجواز مسموع وإلا لا يجوز شرعا وليس كل ما سمع لغة يجوز شرعا أصلا المقصود مقصود أنه قد سمع إضافة أيمن إلى الكعبة إلى غير رفض الجلالة فهذه إضافة مسموعة لكن لا يجوز أن تستعمل فيقول الشخص أيمن الكعبة هذا حرام أسم الكعبة لا يجوز فليس كلما لغة يجوز شرعا هذه قاعدة ليس كل ما سمع لغة يجوز شرعا فهذا منه مسموع أي من الكعبة ولا يجوز شرعا وهكذا يضاف يضافل الكاف أي منك لإن ابتليت لقد عفيته وهكذا يضافل الذي كما في حديث رسول الله وأي من الذي نفس بيده وأي من الذي نفس بيده وقال الفارس لا يضاف إلا إلى الله الكعبة وقال ابنه الشام لا يضاف إلا إلى الله فقط أما إضافته لغير ما ذكر فشاد في المغني. المصنف رحمه الله يرى أنه لا يضاف إلا إلى الله فقط وأما إضافته لغير ما ذكر فشاد إضافته إلى الكعبة إضافته إلى الكاف إضافته إلى الذي هذا شاء. فعندما نسأله عن الفائدتين اللتين ذكرناهما في أي أنه يلزم الرفع أولا فلا يجر وابن درسويق يجوز أن يجرب القسم وأيم الله لا فعلنا كذا وكذا هذا رأي ابن درسويق والجمهور يرون أنه لا يكون إلا مرفوعا ورفعه إما عن الابتداء أو عن الخبر والثاني أن أي يضاف إلى لفظ الجلالة وإلى الكعبة وإلى الكاف وإلى الذي والأكثر إضافة إليه شيء إلى لفظ الجلالة أحسنت وابن هشام اقتصر على ماذا عن إضافة إليه فقط وما عدا ذلك فهو شاب قال رحمه الله قال وقد أشرت إلى هذا القسم والذي قبله بقوني بفتحهما أو بكسر همزة أيمني ومنها ما يحرك بالضم فقط وهو أمر الثلاثي إذا ضم ثالثة, ثالثه ضما متأصلا أي المضموم العين في الأصل إذا ضم ثالثه أي المضموم العين في الأصل ثالثه هو العين عين الكلمة أما ضم عارض لا سيأتي معنا إذا كان الضم ضما عارضا سيأتي أما إذا كان الضم متأصلا فيه أي أن عينه ضمها متأصل فهذا كما ذكر رحمه الله تعالى أنه يضم في هذه الحالة ومنها ما يحرك بالضم وهو أمر الثلاث إذا انضم ثالثه ضما متأصلا وهذا قيد مهم سيأتي الذي هو ضم طارئ وعارض ضم متأصلاً نحو أقتل أقتل هكذا تنطق بها بالضم حمزة الوصل هنا في هذه الحالة تضم متى تضم إذا ضم ثالثه وهو عين الكلمة ضماً متأصلاً ليس بعارد فتضم حمزة الوصل في الأمر في هذه الحالة فتقول ابتداءً أقتل أكتب إلى آخره نحو أقتل أكتب أدخل قال ودخل تحت قولنا متأصلا نحو قولك للمرأة أغذي يا هندو لأن هذا الكسر إن ما عرض لأجل الياء كما سيأتي و أصله أغزوي دخل تحت قولنا كما سيأتي قال ودخل تحت قولنا متأصلا نحو قولك للمرأة أغذي يا هندو لأن أصله أغزوي أغزوي هكذا الأصل ثم حصل له إعلال كما لأن أصله أغزوي فإذا إذا قلت أغزي يا هند خاطبت المؤنث فإنك تضم الهمزة مع أن العين الآن في الظاهر عين الكنيمة في الظاهر مضمومة أو مكسورة مكسورة لكن في الأصل العين مضمومة لكن حذفت العين حذفت العين فصارت إزاي هي العين وإلا العين الواو أغزوي الأصل أغزوي يا هند وحذفت هذه العين لإعلال صرفه فصارا أغز... أو قصنا العين كانت مضمومة قبل الحلف حلف الواو التي يناسبها ضم ما قبلها كانت مضمومة فالأصل أغزوي هذه الزاي هي العين والاستواء هي العين أغزوي ثم حذفت الواو فصارت الزاي هنا بعد الياء والياء يناسبها كسرش كسر ما قبلها فقيل أغزي أغزي وإلا الزاي كانت مضمومة قبل حذف الواو فهي عين الكلمة الزاي قال رحمه الله نحن قولك المرأة أغزي يا هندو لأن أصله أغزوي بضم الزاي وكسر الواو فأسكنت الواو للإستثقال نعم الكسر ثقيل على الواو الواو ينسبها الضم أما الكسر فيها ثقل عن الواو وحذفت الواو لأجل الثقل الذي حصل له بالكسر وحصل لها بالكسر حذفت أولاً قال فأسكنت الواو للإستقال فأصار بعد ذلك الحذف الكسرة ثقيلة فحذفت من الواو فلما حذفت من الواو الكسرة التقت مع ساكن وهي الياء فحذفت الواو وهو الأول وهذا هو الأصل أن الساكن الأول هو الذي يحذف والثاني يبقى هذا هو الإعلان الذي إذا أشرنا إليه أن الواو مكسورة أغزوي والكسرة على الواو فيها ثقل أم لا فيها خفة فيها ثقل كما هو معلوم حذفت الكسرة فلما حذفت الكسرة التقت الواو مع الياء ساكنان وحذف الأول منهما وهو الواو فصار كما ذكر قال رحمه الله فأسكنت الواو للاستقان ثم حذفت الالتقاء ساكنين وقسرت الزاي لتناسب الياء قسرت الزاي وهذا معلوم عند الإخوة لأجل التناسب واللي هي مضمومة لو بقيت على الضم يحصل ثقل فقسرت لأجل أن تناسب الياء وكانت مضمومة تناسب الواو لكن لما حذفت الواو كسرت لأجل أن تناسب إياه. قال وكسرة الزاي ل لتناسب أو لتناسب عندكم إيش تقول لتناسب لتناسبه طيب وكسرة الزاي لتناسبة إنيا فعل مضارع. وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بغزي بغزي أو بغزي ومثلت قبلها بغزو لأنبها على أن الأصل أغزوي كلام جميل وقد أشرت إلى هذا بتمثيل أغزي بغزي ومثلت قبلها بغزو شير إلى أن الأصل هو أغزوي قال ومثلت قبلها بغزي أو بغ نعم بغزي ومثلت قبلها بغزو لأنبها على أن الأصل أغزوي بالضم بدليل وجوده إذا لم توجد يا المخاطبة بدليل وجوده إذا لم توجد يا المخاطبة تقول أغزو لأمر المذكر أغزو وأما أمر المؤنف تقول إيش أغزي, أغزي يا هند أو أغزي إغزي معذرة لأننا خلاص لعلانها ذاك الذي جعلنا نفعل هذا معه نقول إغزي يا هند لا نقول أغزي لأنه فيه ثقل نقول اغزى يا هندو ما هو الدليل على هذا على أن النضم هنا نقول اغزي. أغزي ما هو الدليل على أن نضم الهمزة ولا نكسرها مع المذكر أمن المذكر أن نقول ايش؟ اغزو أليس كذلك هذا دليل ضمه مع المذكر دليل على أن زبت في الأصل كانت, ايش؟ مضمومة. كانت مضمومة فإذا نضمها حتى مع المؤنث فنقول اغزى, اغزي يا هندو نضمها لأننا مع المذكر نقول أوزو هذا دليل على أنها كانت مضمومة قبل هذا الإعلان الذي حصل لها أنك مع المذكر تأتي بها مضمومة قال لي أنبه على أن الأصل أغزوي بالضم بدليل وجوده إذا لم توجد يا المخاطبة صدق تقول أوزو وخرج نحو وخرج عنه نحو قولك امشوا خرج عن هذا الضم المتأصل فإن هذا الضم عارض وليس متأصل وخرج عنه نحو قولك امشوا فإنه يبتدى بالكسر فتقول امشوا ومثله أيضا امضوا واخضوا وارموا كل يبتدى بالكسر امضوا اغضوا ارموا فهو نظير امشوا فلا تقول هنا الثالث مضموم لماذا لا تضم الأول فتقول امشوا امشوا ليش ما تقول امشوا والثالث مضموم أنتم القاعدة عندكم أن أمر أو أن الأمر يكون مضموم الهمزة إذا كان ثالثه مضموما وهنا الثالث مضموم أمشو نقول قيد هنا قيد به ضما متأصلا وهذا ضم عارض وليس بمتأصل فنرجع إلى الأصل وهو الكسر فنقول امشو اقضوا ارموا إلى آخره وإن كان الثالث الظاهر مضموما إلا أن هذا الضم ليس بمتأصل فيه فهذا لا تضم انتبهلا لا تأخذ بالقاعدة هنا بل ترجع إلى الكسر قال وخرج عنه نحو قولك امشوا فإنه يبتدى بالكسر لأن أصله امشيوا هذا الأصل امشيوا ثم حصل له إعلالا أو حصل له إعلال فصار إلى امشوا كما سيأتي فإنه يبتدأ بالكسر لأن أصله امشيوا بكسر الشين وضم الياء فأسكنت الياء أسكنت الياء للثغل الحاصل امشيوا وسكنت الياء فلما سكنت كما سيأتي حذفت التقت مع ساكن آخر وهو الميم من امشوا قال رحمه الله فأسكنت الياء للإستقال ثم حذفت لالتقاء الساكنين لالتقاء الساكنين ثم ضمت شين لتجانس الواو تناسب الواو عبر هنا بالتجانس وهناك عبر بالمناسبة وهذا من التفنن في التعبير فقال هناك وقسرت الزاي لتناسب اليا ثم قال هنا وضمت الشين لتجانس الواو هذا تفنن في العبارة والمعنى واحد هذا باب التفنن قال رحمه الله فإنه ابتد بالكسر لأن أصله امشيو بكسر الشين وضم اليا فأسكنت الألياء للإستثقال يعنيها عليها ضم كما ترى امشي والضم على الألياء ثقيلة فحذفت الضمة منها وصارت ساكنة فالتقت مع الواو التقت مع الواو ليس مع الشين مع الميم الكلام ليس عليم التقت الألياء مع الواو والواو نيش ساكنة واللياء صارت ساكنة بعد حذف الضمة منها صارت ساكنة فحذفت الياء حذفت الياء هذا معناه الذي ذكره رحمه الله تعالى أن الواو والياء الآن عندنا اليا عليها ضمة والضمة فيها ثقل على الياء وإنما يناسبها الكسر الياء أما الضمة يناسبها أبدا ثقيل يكون عليها حذفنا الضم فلما حذفنا الضم لأجل الثقل التقت الياء مع الواو التي بعدها والواو التي بعدها ساكن فحصل الطرار لحذف الياء لالتقاء الساكنين قال فأسكنت لياء للاستقال ثم حذفت الاتقاء ساكنين أي مع الواو وليس مع الميم ثم ضمت شين لتجانس الواو ولتسلم من هي هياء ضمت شين لعلتين لتجانس الواو لأن الواو يناسبها ضم ضمة قبلها وكانت مكسورة قبل حد الياء كانت مكسورة امشيوا فلما حذفت الياء ناسب أن تضم لأجل مناسبة الواو ولتسلم أيضا من القلب إش يعني الواو فقالوا لتسلم من القلب يا أن تقول لأن الواو إذا وقع طرفا بعد كسره تبدل يا أن ولتسلم من القلب يا أن ليست الشين الواو لأن الواو إذا وقع طرفاً أي في الأخير بعد كسره تبدل الياء كما في رضيا وقوية وعفية كما في رضيا وقوية وعفية الأصل رضي رضيوا الأصل رضيوا وقويوا وعفيو فغلبت ياء فصار رضيا وقوية وعفية فضم الشين لعلتين لتجانس الواو ولتسلم لنا الواو من القلب يا أن ولتسلم الواو من القلب يا أن ضم يعني ضمة شين وضم مناها ثم ضمت الشين لتجانس الواو الواو يناسبها ضمة قبلها ولتسلم أي الواو وليس شين ولتسلم من القلب يا أن للقاعدة المعلومة أن الواو إذا تطرفت بعد كسره قلبت يا أن ولهذا مثلت به في الأصل لما يكسر مع التمثيل بضرب إشار إلى أنه يكسر ولا يقال هذا ثالث ضم يضم الأول الهمزة ضم لا هذا الضم ليس بمتأصل وإنما هو عالد لأجل العلتين المذكورين. المذكورتين للمناسبة ولتسلم الواو فهذا ضم عارض وليس بمتأصل قال ولهذا مثلت به في الأصل لما يكسر مع التمثيل بضرب للتنبيه على أنهما من باب واحد وإنما مثلت بذهب دفعا لوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل اكتب وكسروا في مثل اضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل اذهب طيب هذا علا للتمثيل باذهب مع ما يكسر لماذا ذكره مع ما يكسر لأجل أن يدفع الوهم أنهم إذا مثلوا بكذا يضم فيما تقدم اقتل واكتب وهذا أيضا يكسر اضرب وأيضا امشو هذا يكسر الهمزة يعني تكسر الهمزة إذا معناه في اذهب سيكون إيش؟ سيكون الفتح فقال مثلت به دفعا لهذا التوهم فإن اذهب مثل اضرب تقول اذهب وتقول اضرب واحد بالكسر وما فيه همزة مفتوحة فتقول اذهب هذا سيل المضارع سيلتبس المضارع فهمزة اذهب كهمزة اضرب تماما مكسورة وليست بمفتوحة فمثل به مع اضرب دفعا للوهم قال وإنما مثلت به أو مثلت بذهب دفعا ل لوهمي من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل اكتب وكسروا في مثل اضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل اذهب ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجانسة حركة الثالث الثالث الآن مفتوح معناه أنهم سيراعون يراعون الثالث هذا فيفتحوا كان هذا الذي ينبغي كما راعوا الثالث يكتب وكذلك اقتل وكما راعوا الثالث اضرب فكسر الهمزة فإذا سيراعون الثالث بيذهب سيفتحوا الهمزة فذهب فذكر رحمه الله مع إضرب أو ذكره مع إضرب لدفع الوهم حتى لا يظن هذا الظن أن اذهب هذا يفتح لأن ثالثه مفتوح كما يضم اكتب لأن ثالثه مضموم وكما يكسر اضرب لأن ثالثه مكسور فحقه اذهب أنه يفتح مراعاة للثالث لا ما يراعى الثالث عن الإطلاق فليست مراعاة الثالث على الإطلاق وإنما تراعى في اضرب وتراعى في اقتل أما في اذهب فلا يراعى يبقى مكسورا مثل اضرب أو يستعمل مكسورة قال رحمه الله أنهم إذا ضموا في مثل اكتب وكسروا في مثل إضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل اذهب ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجالسة حركة الثالث وإنما لم يفعلوا ذلك لألا يلتبس بالمضارع المبدو بالهمزة في حالة الوقف صحيح سيحصل نمس بالمضارع المبدو بالهمزة أذهب أذهب فإذا قلت أذهب هذا يسهل التبس بالمضارع فكسروه دفعا لللبس قال لألا يلتبس بالمضارع المبدو بالهمزة في حالة الوقف ومنها ما يكسر أما في حالة الوصل ما فيه لبس في حالة الوصل أذهب أنا أو أذهب إلى البيت هذا ما فيه لبس أذهب إلى البيت يعرف الشخص أنه مضارع لكن أذهب وأذهب في الأمر يلتبس أم لا يلتبس يلتبس إذا قلت أذهب وأنت تقصد الأمر يلبس على بالمضارع يلبس المضارع فدفعا لللبس تركوا هذا دفعا لللبس بالمضارع لم يفتحوا همزة اذهب بل كسروها فإننا لو فتحناها يلتبس علينا بالوقف بالمضارع أو في الوقف بالمضارع فإن المستمع لك أذهب ما يدري إيش تقصد أذهب المضارع أو أذهب الأمر أما مع الوصل ما فيه لبس أنا أذهب إلى البيت فيه لبس. قال رحمه الله وإنما لم يفعل ذلك لأن لا يلتبس من المضارع بالهمزة في حالة الوقف ومنها ما يكسر لغيره وهو الباقي وذلك أصل الباب منها ما يكسر وهو الباقي من فعل الأمر ومن الماضي تقول قوله هو الباقي أي من الفعل الماضي المتجاوز أربعة أحرف المتجاوز أربعة أحرف ومصدره وبقية الأسماء عشرة. إذن ما هو من الأمرنا من الفعل الماضي المتجاوز أربعة أحرف ومصدره وبقية الأسماء عشرة. هذه الكسر فيها وإنما الذي خالف الكسر أشياء محصورة فضمت وفتحت وما عدا ذلك همزته مكسورة الفعل الماضي المتجاوز أربع أحرف همزة مكسورة ومصدرف همزته مكسورة وهكذا بقية الأسماء العشرة المتقدم غير أيمن أيمن هذا تقدم الكلام عليه أما بقية الأسماء العشرة فإن همزتها إيش؟ مكسورة دائما وأبدا والأسماء العشرة تقدم الكلام عليها استخرج همزة مكسورة أو ماكسورة، منطلقة، منطلقة مكسورة أو مفتوحة، مكسورة للقاعدة مكسورة. هذا من الفعل الماضي المتجاوز أربعة حرف همزته مكسورة، وهكذا مصطلر استخرج يشتغل استخراجا منطلقة انطلاقا أيضا همزته مكسورة ومصدره وبقية الأسماء العشرات نكون بهذا انتهينا من هذا الكتاب وهو شرح قطر الندى واستفدنا خيرا كثيرا. وإن شاء الله ننظر ما هو الذي سيكون بعده قال وذلك أصل الباب أي أصل حركة همزة الوصل الكسر وذلك أصل الباب تقول أي حركة أصل حركة همزة الوصل الكسر وذلك أصل الباب أي أن همزة الوصل الأصل فيها الكسر قال وذلك أصل الباب وهذا آخئ ما أردناه على هذه المقدمة وقد جاء بحمد الله مهذب المباني أي منقح المباني مهذب المباني منقح المباني جمع مبنى وهو في الأصل مكان البناء ثم استعير الألفاظ بجامع أن كل منهما يبنى عليه غيره منقح المباني مهذب المباني أي منقح وهو جمع مبنى كما سمعته مشيد المعاني أي مرتفع المعاني مشيد المعاني مرتفع المعاني وقد جاء بحمد الله مهدم المباني مشيد المعاني محكما الأحكام أي متقن الأحكام محكما الأحكام أي متقن الأحكام مستوفي الأنواع أي آخذا لها بكمالها مستوفي الأنواع آخذا لها بكمالها من قولك استوف فلان حقه إذا أخذه وافيا كاملا من قولك استوف فلان حقه إذا أخذه وافيا كاملا كما في السجاع قال مستوفي الأنواع الأقسام تقر به عين الودود وتكمد به نفس الجاهل الحسود صدق فإن الأعداء والجهال ربما يكونون عداء هذا الخير ولا شك صنع الساد والجهال ومن جهل شيء ما تجد ربما يحسد من من الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من النعم فابنه شام يقول تقر به عين الودود طالب العلم الذي يريد السفيد تجده قرير العين بالخير وهكذا أهل الخير قريرو الأعين بهذا الخير وأما أهل الشر ما يرتاحون الخير هذا أبدا بل هم أعداءه قال قالوا الأقسام تقر به عين الودود يقال قرّت العين أي بردت من السرور يقال القرّت العين أي بردت من السرور لأن دمعة, دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة كامدة فقال تقر به عين الودود يقال قرّت العين أي بردت من السرور لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة وتكمد به عين الجاهلي الحسود قال وتكمد به نفس جاهلي الحسود الكمد بالفتح والتحريك تغير اللون وذهاب صفائه هذا تعريف الكمد عندهم تغير اللون وذهاب صفائه دعهم يعضوا على كمد الحصى من مات منهم عندي له كفن فالكمد هذا تغير اللون دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا على صم الحصى كمدا تغير ألوانهم حزنا بما يرون من مات منهم عندي له كفن قال رحمه الله وتكمد به نفس الجاهل الحسودي إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدامني ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجد أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أريد أبيات جميلة وقد اختلف الناس بنسبتها فقيل لبشار بن برد وقيل لغيره فليست لابن هشام هذه الأبيات وإنما هي لأناس قبله من الشعراء فقيل لبشار وقيل لغيره وللبيد بن عطار بن حاج بن تميمي وهكذا ذكر بلا نسبة بعض الأبيات أبيات جميلة سواء كانت لبشار بن برد الماجن والهجاء أو لغيره فهذا بشار كان هجاءا حتى خافه سبويه وهو من لا يحتاج بشعره، فذكر له بعض الأبيات يخافون منه لأنه شديد الهجاء، فكانوا يخافون منه. وهو رجل ماجن وأظن تهم به شيء من فساد المعتقد. قال وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك لوجه لوجه الكريم مصروفا وعلى النفع به موقوفا وقد فعل الله استجاب الله دعوة ابن هشام. رحمه الله تعالى فعندهم إخلاص بالتأنيم فيما نحسبهم والله حسيبهم فغطر الندى لا يكاد طالب نحو من طلاب العلم إلا ومر عليه هذا الغالي وخصوصا عند المتأخرين وإلا بعض من, من تقدم قبلنا ما كان يمرون على غطر الندى، يمرون على شيء من الأجرومية ويأخذون شرح الكفراوي عليها ويرتقون إلى ابن عقيل وإلى كتب أخرى لكن لضعف المتأخرين احتاجوا إلى أن يمروا على قطر الندى قبل الألفية وقبل غيرها من الكتب التي هي أوسع منها فقطر الندى من أحسن الكتب التي ألفها ابن شام وأشهر الكتب أيضا مع المغني فهذه أشهر كتبه قطر الندى والمغني والمغني أحسنها قال وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفا وعلى النفع به موقوفا وأن يكفينا شر الحساد وألا لا يفضحنا يوم التناد آمين صلى الله أن يكفينا شر الحساد وألا لا يفضحنا يوم القيامة يوم التناد وأن لا يفضحنا يوم التناد بمنه وكرمه إنه الكريم التواب الرؤوف الرحيم الوهاب إلى هنا ونسأل الله أن يتقبل من ومنكم. جزالك الله خيرا سبحانك الله وحمدك لا إله لأن نستغفر كتوب لليك